يَتَضَعُ فُطَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّنَ سَائِأَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اتَضَعُ فُو فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَمْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ونبكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحذني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين آلُ آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عساءه ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأطبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فوددناه إلى أمه كي تقر عينها فرد بناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واتوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحتلين.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 فأصبح في المدينة خائفا فَإِذَا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي أوعدوا لهما قال يا موسى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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك، إن الملأ يأثمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من النصيح، فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني من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 ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خطبكما قال فلا نستي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسأقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما زلت إليه من خير فقير فجاء إحداهما تمشي على السحيا على السحيا إن قالت إن أبي دعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَطَّ عَلَيْهِ الْقَطُّ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ تَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ تُؤْجِرُ السَّقِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى بِنْتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي آثِيٌّ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَعَلَّي آثِيٌّ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٌ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَفْتَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنَّ اللَّهَ كَأْنُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَا فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جاء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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقي لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعل أطلع إلى إله موسى فجعل لي صرحا لعل أطلع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين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 بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتفاول عليهم العمر وما كنت فِي في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة, ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما وزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين فقالوا ان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا اولا نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء الرزقا من لدننا رد قم منا دوننا ولكن أكثرهم لا يعلمون وتم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تتكم من بعدهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين.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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ نَعِدْهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا كَمَا امْتَعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا امْتَعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تذعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهسدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساء الوعود فأما العامل صالح فعسى أيقون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله تعالى ما كان لهم الخيار سبحان الله تعالى يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إِنَّ جَلَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَنَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَعْلَمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شهيدا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يكثرون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوذ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنف نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلطاها إلا الصابرون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 ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين يعملون السيئات, <تصفيق> يجز السيئات الا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لراودك الى معاد قُل رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا قُلْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن لِّلْكَافِرِينَ ظَهِيرًا